قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هدياً بديعاً مبهراً من سنة الهادي بها يا أيها الدرب الجميع نحو العلا إنا هنا نتألق ترر بدات بتوهج في لمعات من حسنها كل الكلام سيبرق ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك إنما الناس جميعاً كلهم ابناء جنسك فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك الإنصاف درة من درر الشريعة السمحاء نلتقطها من بحر الشريعة الذاخر ونفهم معانيها في ضوء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح الإنصاف أن تتمنى لغيرك من الخير مثل ما تتمناه لنفسك ويكون الإنصاف في الأقوال وفي الأفعال وفي الرضا وفي الغضب مع من نحب ومع من لا نحب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فهلموا بنا؟ إلى بستان الإنصاف الماتع ترر بدات بتوهج في لمعات من حزنها كل الكلام سيبرقون بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إخوة المشاهدين أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات برنامجكم درر هذا هو عنوانه لأنه يلتقط في كل حلقة من حلقاته درة من درر الشريعة ومن أخلاق الإسلام الراقية ليتناولها بالبحث من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح اسمحوا لي في بداية هذا البرنامج أن أرحب بضيفنا الدائم فيه فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلس أياكم الله مارك سلام. الله بكم ونفع بكم أستاذنا الكريم قبل أن نبدأ بدرة اليوم وهي الإنصاف نريد مقدمة عن موقع الأخلاق في الإسلام لأن البرنامج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 وعبادات ومعاملات وأخلاق كتله الكبرى عقيدة تصور إيديولوجيا منطلقات نظرية عقيدة عبادات صلاة وصيام وحج وزكاة معاملات صدق وأمانة وعفة وحصانة أخلاق فنحن في هذا البرنامج إن شاء الله سوف نقف وقفة متأنية عند الأخلاق الإسلامية اخلاق هذا الدين العظيم لأنه يقول أحد أكبر علماء المسلمين ابن القيم الجوزية الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم هو المخلوق الأول عند الله النبي الكريم هذا النبي الكريم له خصائص كثيره متعلقة بدعوته أكرمه الله بها إلا أن الله عز وجل حينما مدحه مدحه بخلقه العظيم قال وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظيم. فالخصائص التي يتمتع بها النبي الكريم من أجل دعوته هي من الله عز وجل أما الذي منه الذي يمكن أن يقيم من خلالها خلقه العظيم فقال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظيم فلذلك الأصل في هذا الدين الأخلاق والحقيقة أن الذي ننتفع من المؤمن به ممن طبق منهج الله ممن انضوى تحت لواء الإسلام أخلاقه الطيبة فالذي ينتفع منه الناس الأخلاق إذن كما يقال الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان هذا المنطلق الأول لاختيار حلقات هذا البرنامج موضوع ومضات ودرر حول اخلاق الإسلام وهذه الأخلاق منبعها في الأصل من آيات القرآن الكريم ومن سيرة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم فهذا النبي الكريم يعني وصف بخلق عظيم وبآية أخرى كأن الله عز وجل يقول له أنت أنت يا محمد على علوب قدرك وعلى رسالتك وعلى نبوتك وعلى كل الخصائص أنت أنت أنت ولو كنت فضا غليظا قلب لن فض من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذن الأصل في هذا الدين خلق والإنسان لا يتأثر بهذا الدين إلا بالخلق والناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم فأنا حينما أرى مسلما يمشي وفي الأصل قيل القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي والعبد الفقير يقول ما لم يرى الناس؟ في هذا العصر اسلاما يمشي امامهم اسلام هذا المسلم ان حدثك فهو صادق ان عملك فهو امين ان استثيرت شهوته فهو عفيف هذه صفات المؤمن فلذلك الذي ننتفع به وننفع به عامه الناس من هذا الدين القويم لذلك هذا البرنامج ان شاء الله سوف يعالج نقاط دقيقة وسميناها نحن درر درر أخلاقية مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه أتم الصلاة والتسليم الصلاة. بارك الله بك سيدنا الكريم لو بدأنا بدرة اليوم وهي الإنصاف ويعني الإمام مالك وهو من ابناء القرن السادس الهجري كان يقول ليس شيء أقل من الإنصاف في زماننا والإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء كان عندما يترجم كثيرا ما يكرر عبارة ولكن الإنصاف عزيز وكأن الإنصاف فعلاً درة تستحق أن نبدأ بها هذا اللقاء أو هذا البرنامج الحقيقة أن الإنسان له خصائص فحينما يقبل من الآخر ما يفعله هو أو حينما يقيس نفسه بمقياس عام لا يتعدد ولا يتبدل ولا في ازدواجية أنت حينما ترى أن لأخيك ما لك وأن عليك ما على أخيك أنت إنسان أخلاقي بتعبير آخر أنت إنسان إنساني حينما ترى أن لأخيك مالك وأن عليك ما على أخيك أما أن تقول هذا لي وليس لغيري وعلى غيري ما ليس علي هذا عنصري فمبدئيا يمكن أن نقسم بني البشر في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة وفق هذا المقياس فحينما يتصور الإنسان أن له ما ليس لغيره وأن على غيره ما ليس عليه فهو عنصري يعني مثلاً لو أنه إنسان أمضى سهرة بأكملها في السخرية من أم زوجته وهي صامتة في اليوم التالي تكلمت كلم عن أمه فهذا الزوج عنصري لم يقبل أنه لم يقبل كلم عن أمه وأمضى سهرة بأكملها عن أم زوجته هذا عنصري ولأن دولة واحدة من خمس دول إذا قالت لا ألغي القرار الإنساني في مجلس الأمن ألغي القرار كليا لاعتراض دولة واحدة فهذا أيضا موقف عنصري ولرأي شخصي أنه ما دامت العنصرية قائمة في حياة الناس فالحروب لا تقف ما دام في عنصرية في إنسان يستأثر بكل شيء في إنسان يملك مليون ومليون لا يملكون واحدا العنف لا يقف ما. والعنف لا يمكن إلا أن يرد بعنف مثله بارك الله بك لو انتقلنا إلى محور ثاني لنؤصل شرعيا لقضية الإنصاف والله تعالى يقول ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هو أقرب للتقوى وفي تاريخنا صور للعدالة حتى مع الأعداء وفي الإنصاف حتى مع الخصم كيف نفسر ذلك؟ يعني أولاً ما دام هناك مقياس واحد نقيس به أنفسنا وغيرنا معاً ما دام, هو ما دام هناك واجبات على غيرنا وعلينا أيضاً ما دامت هناك حقوق لنا ولغيرنا ما دام هناك تداخل بين ما لنا وبين ما علينا وبين ما على الاخرين وبين ما لهم ما هناك تداخل فنحن في بحبوحه ونحن في طريق صحيح ونحن مع القيم الانسانيه اما حينما الانسان يتوهم أن له حقا ليس لغيره وحينما يتوهم ايضا أن على غيره ما ليس عليه دخلنا بالعنصريه وانا اقول كلمه ما هناك عنصريه في الأرض النزاعات لا تقف بل والحروب لا تقف وهنا سيدي نذكر قصة عبد الله بن رواحة يوم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اتفاق بينه وبين قريش أرسله لتقييم تمر خيبر فقال لليهود جئت من عندي أحب الخلق إليه ولا ولأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمون لذلك الآية تقول ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم يعني بغض قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى قال بعض علماء التفسير أقرب للتقوى أن هذا الطرف الآخر إذا كنت عادلا معه قربته إلى الله وقربته إليك فلذلك هذا الدين ما دامت أهدافه نبيلة ولا تصلح للأهداف النبيلة إلا الوسائل النبيلة فالوسيلة من جنس الهدف سيدي في يعني المحور الاخير من هذا اللقاء الطيب أريد أن أعرض لأمر وهو أن كثيرا من الناس يعني يعرفون منك أشياء كثيرة محمودة وجيدة فإذا ما أخطأت خطأا بحقهم يعني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحاطب إنه شهد بدرا كيف نوجه هؤلاء إلى وجوب الإنصاف في الغضب في, الغضب في الرضا في كل الأفعال أنا أؤمن أن مصطلح الموضوعية أن تعطي الشيء حجمه الحقيقي دون مبالغة ودون نقصان الموضوعية هي قيمة أخلاقية وأن الموضوعية قيمة علمية فإذا كنت موضوعيا فأنت أخلاقي وإذا كنت موضوعيا فأنت عالم وما لم نعتمد الموضوعية في حياتنا فنحن بعيدون بعد الأرض عن السماء عن التطور والنهوض نعم. سيدي الفاضل الإنصاف يكون في كل مكان بدءا من البيت نعم. كيف يكون الرجل منصفا في بيته مع أولاديه فرضنا هذا الزوج أخطأ نعم. والإنسان ليس معصوما فإذا لم يجرأ أحد أن يواجهه بخطأه نعم. وأصر على أنه على صواب هذا زوج غير موضوعي لذلك مدام في بعد عن الموضوعية تتراكم الآلام وإذا تراكمت انفجرت في وقت ما أما حينما يكون الزوج موضوعي فإذا خاطب زوجته وذكرته بخطأ ارتكبه فقال معك الحق وإن شاء الله هذا لن يعاد هذا موقف اخلاقي موقف فيه تواضع فلذلك يمكن أن تنتهي أكبر مشكلة ضمن البيت بالموضوعية إذا أنت فعلا في خطأ من الزوج قال أنا أخطأت خلاص ما فيه ولا مشكلة أما هذا الإصرار على الخطأ وعدم السماح بالمعارضة أنا أقول رأي شخصي الذي يسمح للمعارضة أن تنال منه هو الذكي والعاقي والذي يكم أفواه المعارضة في أي مستوى من, من أقل مستوى من البيت ولأعلى مستوى نعم. في البلاد فالذي يلغي المعارضه يلغى هو قبلها نعم والذي يقبلها يرقى نعم والوداتي لهم فضل علي ومن الناس نعم فالذي يبحث عن اخطائك هذا يقدمك نعم والذي يمدحك بمناسبه وبغير مناسبه هذا يضحك عليك والانصاف في البيت مع الاولاد نعم. هل هناك انصاف مع الاولاد في هذا الأصل نعم يا رسول الله اشهد أني نحلت لابني شيئا نعم أرضا أو مزرعة إلى آخره فقال له ألك ولد غيره؟ نعم قال نعم قال هل نحلتهم كما نحلته؟ قال لا قال أشهد غيري فإني لا أشهد على زوج أنا أرى أن الإنسان يحاسب في معاملته لأولاده حتى على مستوى القبلة نعم تقبل أحدهم وتهمل الآخر كنت ظالما فما لم نقم بالعدل أقول التام المطلق صعب المطلق يشمل ميد القلب الله طالبنا بالعدل التام لا بالعدل المطلق فما لم أعامل أولادي بالتساوي بالهدايا بالمكافآت بالألبسة بكل شيء ما لم أعامل الذي عنده أكثر من زوجي بالعدل التام هناك مشكلة كبيره لذلك كراهية الزوجة الثانية أتت من عدم العدل نعم. لا يوجد إنصاف نعم. في التعامل والإنصاف طبعا نعم بارك الله بكم أستاذنا الكريم أستاذنا الفاضل أختموا بكلمة عن الإنصاف تدعونا فيها الإخوة المشاهدين إلى التزام الإنصاف في جميع تعاملاتهم والله انت بالإنصاف ملك بالإنصاف القرار بيدك بالإنصاف محمود بالإنصاف محترم نعم. بالإنصاف متألق نعم. بالإنصاف عادل بالإنصاف كلمتك نافزة نعم. إذا ما في إنصاف في مشكلة نعم. وقد تبدأ صغيرة وتتفاقم بارك الله بكم صلى الله وشكر الله لكم ونفعنا بما سمعنا وألهمنا تطبيق الإنصاف في حياتنا ولذلكم الله. الله خيرا وأنتم إخوة المشاهدين لم يبق لي في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة من برنامجكم درر إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم راجين الله لكم دوام الصحة والعافية وحتى نلتقيكم في لقاء آخر أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم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 أره الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق ترر بدات بتوهج في لمعات من حسنها كل الكلام سيبرقون